إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لا كِتَابٌ أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنَّنِي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ وَأَنِْتَوْفِروا رَبَّكُمْ ثمَُّتُبُ إلَيْهِ يُمَتِعكُم م تَعًَا حَسَنَا يُمَتِعكُمْ مَ تَعًَا حَسَنًَا إلَى أَجَلِم مُسََّ وَيُؤْتِكَُّذ فَظْلِ فَضَّ وَإِن تَوََّو فَإِنِّين أخاف عليكم عذاب يوم كبير إلى الله نرجعكم وهو على كل شيء قدير ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يستغشون فيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدود